المدلس مش كده كويس طيب الحديث المدلس خلاص طيب المدلس في اللغة ابن الحجر قال مشتق من الدلس مشتق من الدلس خلاص وهو اختفاء اختلاف الظلام وهو اختلاط الظلام طبقان ثمّى بذلك في الخفاء ثمّى بذلك لاشتراكهما في الخفاء للصلاح يعني أحسن من عرفه ابن حجر نفسه أحسن من عرفه ابن حجر نفسه طيب قال هو ما أخفى الراوي فيه عيبا ما أخفى الراوي فيه عيبا في الإثناد وحسن ظاهره بصيغة مهمة حسن ظاهره بصيقة مهمة مثلا اذا افترضنا يعني وجود كامراوي يعني يشترك في كنية تجمعهم كلهم خلاص مثلا يعني أبو سعيد ففي لفظة لمن تطلق الذهن ينصرف لي محدد خلاص مثلا لو انسان قال محمد بن إسماعيل هذا المحدثين لأول واحدة ينصرف للإمام البخاري طيب الإمام البخاري معروف أنه جبل في الحزب والضبط والإتقال وقد يوجد آخر اسمه محمد بن إسماعيل يوافق اسمه اسم البخاري خلاص طيب يكون الاسم وافق اسم البخاري يكون ضعيف الرواية خلاص ويكون محمد بن اسماعيل عنده لقص يعرف به يميزه عن البخاري صحيح, صحيح. فيأتي راوي مدلس يقول حدثنا محمد بن اسماعيل من غير أن يذكر هنا أي لغة من آخر ويكون هو يروي عن هذا الضعيف خلاص ويقول محمد بن اسماعيل فقط فيوهم الناس انه البخاري ويكون في الحقيقة غير البخاري خلاص فهذا شنو يعني الظاهر بتاعه الصحة مشكدة وفيه عيب معروف ان هذا الرأي ضعيف لكن اخفى هذا العيب شنو بحاجة موهمة اوهمت الناس ان نفصل الامام البخاري وفي الحقيقة ليس شنو ليس كذلك ايه طيب بعد يعني جعلوا الحديث المدلث ينقسم لأجسام الحديث المدلس ينقسم لأجسام السلام عليكم رحمد الله يا عميك الحمد لله بخير والله طيب أنا أجيك طلبنا الرشيد حين تتصل عليه وشوف فيه يتنظره حيطرح عليك هو شبتها؟ الرشيد هنا في الرشيد علي اهي اه قدرتك هذا لكن في النهاية انا بعمل لك الحاجة اللي تدائره بس يتهو بيديك رايو عنده رايي انه يزول ده ما زول علم وما زول استحقه انه يصرفه معه خمسة دقائق ويدوره معه اه انا دار في بس انا انا بغنى ولك في النهاية لكن دار كدت الشيء له بس اللبس ده اديك رغمه خلاص طيب الناعة الاول تدليس الاسناد تدليس الاسناد اي فالتل ليسنط هو ان يروي المحدث عما لقيه ان يروي المحدث عما لقيه ما لم يسمع منه ما لم يسمعه منه موهي من انه سمعه انا واستعمل صيغه مهمه كعن وقال استعمل صيغه مهمة كعن وقال لذلك في في حكم الحديث المدلس انه مردود والراوي المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع يقول حدثنا او يقول أخبرنا أما إذا قال عن فهذه لا يقبل طيب النوع الثاني تدليس الشيوخ وهو أن يروي الراوي وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه حديثا سمعه منه سيسميه أو يكنيه بما لم يعرف به خلاص طيب هذا أن يعني أحد شيخه بغير اسمه المعروف به يسمى بغير, بغير اسمه الذي يعرف به فلاص. ولا يمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به ولم يمكن ولا يمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به ان هاؤلاء هاولى الرواة يفعلوا هذا متعمدين اي يفعلوا هذا متعمدين اي اهل العلم يشتهرون بألقاب اكثر من اسمائهم خلاص يشتهرون بألقابهم اكثر من اسمائهم فيكون في راوي يعرف بشنو باللقب في راوي يعرف باللقب او يعرف بالكونية ولا يعرف بإشنه ولا يعرف باللسم ويكون هذا الرأي ضعيف فبدلا يقول مثلا يعني حدثنا أبو غسان مثلا فيقوم يذكر اسم أبو غسان الحقيقي الذي لا يعرفه أحد خلاص أما إذا قال حدثنا أبو غسان فراحة كده فبغسان هذا يكون ضعيف وكل الناس تعرف أنه ضعيف لكن كل الناس يعرف كنيته فقط ولا يعرفون اسمه وهو يتعمد, يتعمد في الرواية أن يذكر اسمه ويتعمد أن يذكر كنيته خلاص فكل هذا من باب من بابا لا يكشف أنه يروي عن ضعيف من بابا لا يكشف أنه يروي عن ضعيف من الضعفاء فهنا يتعمد يستر الحقيقة لكن بصورة لا يجذب فيها خلاص يتعمد يستر الحقيقة لكن بصورة لا يجذب فيها فيقول مثلا حدثنا فلان ابن فلان باسمه ويكون اسمه حقيقة يكون حقيقة ان اسمه لم يجذب هو في هذا لكن هذا الاسم الحقيقي الذي ذكره ولا احد يعرفه ولا احد يتداوله شنو يعني بين اهل العلم فهذا يسمى تدلس تدلس الشيوخ يعني يظهر الشيخ بخلاف شنو؟ بخلاف ما هو معروف شنو؟ معروف به هل الشيخ اشترى ان يكون ضعيف؟ نعم يشترى يكون ضعيف؟ يكون ضعيف كيف؟ زول الشيخ السبب؟ لا ما هو اصلا ما بيعمل كده الا يكون الراوي ضعيف اي اما اذا كان الراوي غير ضعيف اصلا ما بيحتاج يعمل <تصفيق> انما يشتروا عديل يعني طيب النوع الثالث اسمه تدليس التسوية تدليس التسوية طيب تدليس التسوية هذا حليل تكون راوي فوق له ثلاث رواد يوجد راوي فوقه ثلاث رواد الثلاث رواد تكون الراوي اللو الشيخه يعني انسان يروي عن شيخه خلاص إنسان يروي عن شيخه وشيخه هذا ثقة في الحديث طيب هذا الشيخ يروي عن راوي ضعيف وهذا الرائض يروي عن راوي ثقة بصورة تدليس اتسويه خلاص وجود ثلاثه فيهم ضعيف بين ثقتين فيهم ضعيف بين ثقتين والثقه الاول الشيخ المدلل الصوره وضحت هاي صورته ثلاثه رواات الثلاث فيهم ضعيف بين ثقتين يلا هذا الراوي المدلس يروي عن شيخه وشيخه ثقة وشيخه ثقة راوي المدلس يروي عن شيخه شيخ ثقة شيخ الثقة هذا يروي عن الراوي ضعيف يعني ضعيفين وثقتين هذا اللي سعى الضعيف اللوبى لما متفق عليه واللول المدلف آي يلا المدلس يروي عن شيخ nóثقة شيخ nóثقة يروي عن رائب ضعيف هذا الرائب الضعيف يروي عن شيخ ثقة يروي عن شيخ ثقة صيات المدلس يكون سمع هذا الحديث من شيخه ثقة وشيخه روى عن ضعيف و الضعيف عن ثقة فيأتي المدلس فيسقط في الرواية هذا الشيخ الضعيف الذي هو في الوسط في الثلاثة يسقط هنا يسقط الشيخ الضعيف خلاص فيكون الحريص يظهر شنو كل الحديث في ظاهره الرواسقات خلاص وهذا يسمى شرا وعتد هذا شرا وعتد خلاص طيب بعد يعني الرا والمدلس قالوا ينظر فيه هل هو من العدول أم لا هل هو من العدول أم لا إن كان من العدول إن كان من العدول تقبل روايته بشرط أن يصرح بالتحديث كان يقول حدثنا او أخبرنا تقبل روايته بشرط أن يصرح بالتحديث او نقول حدثنا او اخبرنا أما اذا عن عن اما اذا عن عن فروايته لا تثبت طيب هذا الفن كتبه في الحافظ بن حجر كتاب فواحات المدلسين فواحات المدلسين الحافظ بن حجر واشهروا مشهور بالتدليس على على جلاله غدريهم على جلاله غدريهم منهم الامام محمد بن صالح صاحب المغازي الكثير هو بنفسه من الرواة الثقات والما اتى مدلسا قسمان مش كده او نوعان الأول الاثبات للشيخ وان ينقل عما فوقه بعنوان والثاني لا يخبره لكن يصف او صفته بما به لا يعرف وما يخالفه وما يخالف ثقه فيه المله فالشاذ والمقلوب قسمان تالا هاي فالثاني في الحديث الشاذ الشعور في اللغة قال هو الخروج عما عليه الناس الخروج عما عليه الناس هو الشاذ السلاحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه مخالفا لمن هو أولى منه طيب ده صورته كيف؟ صورة يكون الراوي ثقة خلاص فيروي حديثا ليس وحده إنما يرويه معه العدد الكثير من الناس خلاص وجميع هؤلاء ثقات فينفرد هو بلغضة تخالف جميع هذا, هذا العدد الكثير من الرواس خلاص ويكون هم شنو؟ يعني أشد منه إتقانا مضطف فمخالفته لهذا العدد الكثير تفيد انه قد شذ في شنو في شيء في الرواية أي يفيد انه قد شذ في شيء في الرواية طيب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي وعيلز في التشهد كان يحرك سبعه صحيح؟ إذا جلس في السجدة في الجلسة بين السجدتين لكن مجلس التشهد هل السنة تضع يدك هكذا أم تحرق على الأسباب؟ تضع دون, دون تحريك لكن ثبت أنه في رواية في إثبات التحريك وهذه الرواية التي في إثبات التحريك أثبتها راوي من مشاهير الرؤات هو الامام عبد بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى هذا شيخ احمد بن حنبل وصاحب المصنف المشهور وعبد الرزاق من من الروات يعني شنو الثقات ومن الصفاف المتقنين والضابطين لكن جميع من روى الحديث غيره يعني يصل تقريبا الى السبع روات من أهل الاتقان والحفظ والضبط فكل رواياتهم اتفقت على عدم ذكر الرفع في هذا الموضع فلما انفرد به يعني عبد الرزاق رحمه الله علم يقينا أنه شنو وهي مع فكان رفع الإصبع في بين السيدتين شاذ ولو كان الرابي ولو كان الرابي ثق هنا في قلام جايبه يعني هو جايبه العلباني هنا الله رحمه طيب هنا أنه تعقب على قلام لسي السابق قال قال وقد حديث وعيل بن فرأيته يحركها يدعو بها آية اللذبعة في شنو في الجلوس للتشاهد قال رواه أحمد قال الألبان قلت هذا تخصير الفاحش يهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن وأهل الصحاح الذين التزموا الصحة في مصنفاتهم وليس كذلك فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود في المنطقة وابن خزيمة وابن حبان في الصحيحيهما كما تراه مخرجا في صفة الصلاة وصححه ابن الملق والنووي وابن القيم وهو مخرج في الصحيحة في داود أيضا فقال تنبيه قال رأيت بعضهم يحرك ويصدعه بين السجدتين في الجلسة لا فيما في, في التشاهد فقال وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في ذال النعات كما ذكر التحريك في التشاهد ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وايل هذا فوجب تحرير القول في ذلك فأقول اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم ابن قليث عن أبيه عن واي ويرويه عن عاصم جمع من الثقات هنا الرواب تعدد وكلهم شنو كلهم ثقات فهذه الرواب تكثر عددهم وكل وكلهم رواد الثقات فالقال وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه لكنهم انقسموا إلى ثلاثة فئات من حيث تعيين مكان الرحل الأولى أطلق ولم يحدد المكان منهم زايد بن قدامة وبشر بن مفضل وسفيان الثوري وابن عييناء وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشفز طيب دين كم رأوي؟ دين أربعة. أربعة طيب الثانية صرحوا بأنه في جلسة التشهد منهم صفيان بن عيين في رواية النساي وشعبة عند ابن خزيمة وأحمل بن حنبل وأبو الأخوة عند الطحاوي والطبراني في المعجب الكبير وخالد عند الطحاوي وزهير بن معاوية وموسى بن عبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني قال وقال فهؤلاء جميعا عبد الرزاق في روايته عن الثور فقال في المصنف عنه أحمد بن حنبل والطبران في المعزم الكبير عن الثور عن عاصم بن قليب عن نبيه قال رمخت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة حين كبر وسجد فوضع يديه حزو أذنيه ثم جلس فافترى تريله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على رقبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم اشار بسبابته ثم سجد فكانت يداه حذو وذنه اذا هنا قال شارب شنو بسبابته هذا في الجلسه بين شنو بين السجدتين فهذه الروايه اللي عن الاشاره في الجلسه بين السجدتين مزبته في رواه عبد الرزاق وخرج امام احمد في المسند وخرج الطبراني في المعجم الكبير خلاص طيب قال والسياق للمطنف والزيادة لأحمد فذكره السيدة الثانية بعد الإشارة بسبب خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من السقات فإنهم جميعا لم يذكروا السيدة بعد الإشارة وبعض ذكرها لها وهو الصواب يقينا وإنما لم يذكروا مع السيدة الثانية اختصارا وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم قعد فافتر شرجله اليسرى ثم رأيته يقول هكذا ورفع زهير صبعه المسبحة رواه الطبراني رقم 84 في المعجبة فهذا المهم يعني هذا نموذج لراوي ثقة ومن مشاهير الرواية الثقات لكن مع ذلك خالف شنو خالف العاد الكثير خلاص فالراوي الثقة لو خالف شنو الأولى منه يكون الرواية شنو شاذع بعد حديث الشاذ ضعيف هاي الحديث الشاذ ضعيف كل الحديث ولا اللغزة بس بس اللغزة الشاذع قد يكون الحريف كله جاهزه او غالب ان الشيذوس يكون في الافضة ويكون الشيذوس في الافضة ايه حريف طبعا حتى يجب ايه ده بعضهم جاهز شعب في مسلم <تصفيق> بعدان في حريف المرأة اللي استفتت في الغصد ان امرأته نشده ضفاء أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةَ في رواية قالت أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةَ صديفي مسلم أيضا لكن مع ذلك الخطابي قال هذه الرواش هذا ده في معالم السنن إذن الغين في تأثير سننبي داود قال هذه الرواش هذا والألباني في السنسل الصحيحة قال هذه الرواش هذا وغيرهم لا يوافق بعضهم لا يوافق على هذا يجعل الرواية صحيحة ويوجيها توجيه سخي في موضعه هاي في علم كاتابوي شنو يعني كاتم وكته كامله تبرع صحيحين من معن يعني رد منهما من اخبار و... او من الفاظ هاي ان طلع عندك كتاب كامل اسمه شنو صحيح مثل من غلط هاي لكن على كل حال هذه شنو هذه موارد للاجتهاد هذه موارد الاجتهاد فالمغي في المطلوب هاي بدال ما صرح ما ذا رزق احمد